والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان المتقين هم اكرم الخلق على الله واحبهم اليه واولاهم بالنصر والتاييد الالهي والعطاء الرباني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ايها المسلمون تمر امه الاسلام اليوم بمرحله تاريخيه غير مسبوقه حيث تتوالى الاحداث الضخامه والمتغيرات السريعه التي تدع الحليم حيران ويزداد كيد الاعداء وتربصهم مما جعل الياس والوهن يسري في قلوب كثير من ابناء الامه ودب الى بعضهم الحزن والشعور بالاحباط والعجز وهم يرون مكر الحاقدين وقوتهم وجلدهم ويشاهدون صور القتل والدمار والتشريد مع تلبس نفر من ابناء الامه بافكار الخوارج والتفجير والتكفير حتى تكونت عند فئه من الناس صوره قاتمه كئيبه لحال الامه الاسلاميه ومستقبلها وأحاطت بهم خيالات الوهم واحاطت بهم خيالات الوهم المحبط والهزيمه النفسيه ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في آيات كثيره من الوقوع في حاله الوهن هذه والشعور بالياس والحزن حيث قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين وقال سبحانه وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وقال سبحانه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وقال سبحانه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون واخبرنا سبحانه وتعالى ان سنته التي لا تتبدل وعادته التي لا تتغير انه يديل على عباده المؤمنين بالابتلاء والضعف ثم تكون لهم العاقبه والنصر والتمكين ويهلك اعداءهم بباسه الشديد وعذابه المهين فاين عاد الاولى اين هي عاد الاولى وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط وفرعون واصحاب الايكه وصناديد الكفر في قريش ابادهم العزيز الجبار ونصر عباده المؤمنين وانبياءه ورسله ايها المسلمون نحن امه محمد صلى الله عليه واله وسلم من شرقها الى غربها لا يجوز لها ان تياس ولا ان تبتئس ولا ينبغي لها ان تقع فريسه الاحباط والياس المهلك الذي يشل تفكيرها ويعطل طاقاتها وقدراتها ويفقدها الامل والرجاء بسبب ما يفعله الكائدون والطغاة المجرمون وبسبب ما تشاهده وتسمعه كل يوم من مشاهد الاسى والالم والقتل التي تساهم وسائل الاعلام المختلفه والتواصل الاجتماعي مساهمه فاعله في نشرها لتزيد من معاناه المسلمين ارجافا وارهابا واضعافا نعم لا يجوز ان تشعر الامه بالياس وقد بشرها الله تعالى بالعزه والنصر والتمكين وخصها بخصائص كبرى وفضائل عظمى ليست لاحد من الامم ليست لأحد من الأمم مما يجعلها تفتخر بتكريم الله لها وتباهي الامم وترفع الراس عاليا وهي التي اختارها الله واصطفاها فتبوات عنده سبحانه شرفا عظيما ومكانه وفضلا هذا وانه لمن المفيد جدا نشر هذه الفضائل الربانيه والخصائص الشريفه العليه واظهارها لكل من يشك في نصر الله لهذه الامه او يصاب بالاحباط وفقد الامل ولكي يعلم الناس كلهم ان هذه الامه المحمديه هي التي يحبها الله ويعلي قدرها وهي الامه المنصوره شرعا وقدرا عاجلا ام اجلا وانما اصابها من بلاء ومحنه وتسليط, وتسليط الاعداء ونقص في الاموال والارزاق انما هو تمحيص ورفعه وتربيه لها لتقوم بما وكلها الله سبحانه وتعالى به ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء وثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم في مسند الامام احمد انه قال بشر هذه الامه بالسناء والدين والرفعه والنصر والتمكين في الارض امه الاسلام هذه الخصائص الشريفه للامه المحمديه ثابته بنصوص القران والسنه وهي كثيره ومتنوعه وان اعظمها قدرا واثرا ان جعل الله محمدا صلى الله عليه واله وسلم هو نبيها ورسولها فهو اعظم الرسل واجلهم وامته اعظم الامم قدرا ومنزله ومكانه وهي وان كانت اخر الامم عددا الا انها تاتي اول الامم يوم القيامه وهي خيرها واكرمها على الله سبحانه كما ثبت عند احمد والطبراني قال صلى الله عليه واله وسلم انكم تتمون سبعين امه انتم خيرها واكرمها على الله هذه الامه المحمديه المباركه هي امه الوسط والعدل جعلها الله شاهده وحاكمه على الامم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس فمن اثنت عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنت عليه شرا وجبت له النار وهم شهداء الله في ارضه كما الملائكه شهداء الله في سمائه وكل نبي يستشهد وكل نبي يوم القيامه يستشهد بامته محمد صلى الله عليه واله وسلم لتشهد له انه بلغ الرساله كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري وهذه الامه هذه الأمة المباركه اختار الله لها دين الاسلام ورضيه لها وهو اعظم الاديان يسرا وسماحه ومحاسنا ورفع عنها سبحانه وتعالى الحرج في العبادات والمعاملات هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين ووضع الله سبحانه عن هذه الامه عن هذه الامه الاغلال والآثار والرهبانيه الشديده التي كانت على الامم قبلنا ومن كرامه هذه الامه على الله سبحانه وتعالى انه عصمها من ان تجتمع على ضلاله وحفظ عليها دينها وقرانها وسنه نبيها صلى الله عليه واله وسلم فصمدت صمودا عجيبا في مجملها امام كل محاولات الغزو الفكري والثقافي والاخلاقي ولم يستطع احد ابدا على مر العصور والدهور ان يتمكن من تحريف القران والسنه لا لفظا ولا معنى ومن حاول ذلك فضحه الله فضحه الله ورده يائسا بائسا ومن عنايه الله تعالى بهذه الامه ورعايته لها انه يبعث لها على كل راس مئة سنه من الحكام والعلماء والمصلحين من يجدد لها دينها ويذكرها بمن درس من اصول المله والشريعه اما غيرنا من الامم فلا يابه الله بهم فلذلك وقعوا في التحريف والتبديل والضلال امه الاسلام قدر الله على هذه الامه قدر الله تعالى على هذه الامه ان تكون اقل, أقل الامم عمرا في هذه الدنيا وبقاء فيها لكنها الاعظم بركه في عقولها وفهومها وتجاربها ولذلك لكنها الأعظم بركة في عقولها وفهومها وتجاربها والله سبحانه وتعالى يرزقها من حقائق الايمان والعلوم والمعارف في فتره وجيزه ما تدركه الامم الاخرى في ازمان ودهور ومن اجل ذلك صارت حضاره الاسلام اعظم الحضارات بركه وخيرات وعماره للارض وازكاها وانفعها للبشرية من حضاره الماده والشهوات والخوائر الروحي وبسبب قصر اعمار افراد هذه الامه فهي ما بين الستين الى السبعين في الغالب قبل الله منها القليل من العمل واثابها عليه الثواب الكثير المضاعف الذي تفوق به الامم قبلنا الاطول اعمارا كالاجور المضاعفه المرتبه على الصلاه والحج وقراءه القران وليله القدر وصيام النوافل والصلاه في الحرمين الشريفين وفي المسجد الاقصى وغير ذلك ومن تمام حفظ الله لهذه الامه والعنايه الالهيه بها انه سبحانه حماها من الهلاك العام بالغرق او بالسنين والقحط ولن يسلط الله ولن يسلط الله على هذه الامه عدوا من غيرها فيتمكن منها ويستبيح اصلها وجماعتها ولو اجتمع عليها من باقطارها وحفظ سبحانه وتعالى هذه الامه من عذاب الاستئصال وليس عليها عذاب في الاخره انما عذابها في الدنيا بالفتن والزلازل والمصائب وقضى الله سبحانه وتعالى قضى الله سبحانه وتعالى ان تكون الكعبه البيت الحرام قياما للناس وامانا لهم وهدى للعالمين وجعل مسجد نبيه صلى الله عليه واله وسلم مناره للعلم والنور وتكفل الله بالشام وأهله تكفل الله بالشام واهله واورث سبحانه هذه الامه المسجد الاقصى وبيت المقدس وجعله حقا مشروعا لها وفتح سبحانه وتعالى للامه كنوز الارض وخيراتها وجعلها تفيض بالنعم الظاهره والباطنه فهي امه مباركه كثيره الخيرات كالغيث لا يدرى لا يدرى اوله خير ام اخره ايها المسلمون ثبت في مسند احمد عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال انكم امه اريد بكم اليسر وعند البخاري ان هذا الدين يسر وثبت عند الطبراني ان الله تعالى رضي لهذه الامه باليسر وكره لها العسر ومن اثار هذا التيسير والسماحه ان الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الامه ما حدثت به انفسها ووسوست به صدورها ما لم تكلم او تعمل وعفى عنها سبحانه الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ويستر لها امر طهارتها وعباداتها وفضلها بالتيمم وجعل لها الارض مسجدا وطهورا وخفف عنها الصلاه فهي خمس في الفعل وخمسون في الاجر وجعل صفوفها في الصلاه كصفوف الملائكه وفضلها وخصها بالتامين خلف الامام والسلام وصلاه العشاء فلم يصلها احد من الامم قبلنا وهدانا سبحانه الى يوم الجمعه واضل عنه الامم الاخرى واكرمنا بالغداء المبارك السحور الذي هو فصل ما بيننا وبين صيام اهل الكتاب واحل للامه الغنائم التي حرمها على الامم قبلنا ونصرها ونصر نبيها صلى الله عليه واله وسلم بالرعب فما تزال الامم تهاب امه محمد صلى الله عليه واله وسلم وتجلها لما وضع الله لها من المكانه والهيبه في قلوب الخلق فما اعظم هذه الأمة، ما اعظم فضل هذه الامه المباركه وما اكرمها على الله بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله يختص برحمته من يشاء ويتفضل عليهم بالنعم والالاء وهو الحكيم الخبير الذي يختار ما يشاء ويكرمهم بالاصطفة ويكرمهم بالاصطفاء والصلاه والسلام على خير الانبياء وامام الاتقياء وعلى اله الأطهار الاصفياء والصحابه الساده النجبا والتابعين لهم باحسان الى يوم الحساب والجزاء اما بعد فيا ايها المسلمون ان العبد لا يدهش من كثره الفضائل والخصائص التي تفضل الله بها على هذه الامه المباركه ويعجب من تنوعها وشمولها للعبادات والمعاملات وشؤون الحياه العامه والخاصه حتى ان من مات يوم الجمعه او ليلتها وقاه الله عذاب القبر ومن مات وهو مرابط في سبيل الله اجرى الله عليه اجره الى يوم القيامه وحماه من فتنه الفتان في القبر وهذا فيه تسليه وبشارة لاخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود والثغور فهم في جهاد عظيم وثواب جزيل وجعل سبحانه وتعالى مرض الطاعون جعل سبحانه وتعالى مرض الطاعون اذا اصاب احدا من هذه الامه رحمه وشهاده بينما كان هذا المرض عذابا ورجزا على من كان قبلنا كما ثبت في مسند الامام احمد قال صلى الله عليه واله وسلم الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء الطاعون كان عذابا يبعثه الله على من يشاء وان الله جعله رحمه للمؤمنين وعند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه واله وسلم الطاعون واخزوا اعدائكم من الجن وهو لكم شهاده ولم يجعل الله سبحانه وتعالى اجر الشهاده في هذه الامه لمن يقتل في سبيل الله في ارض المعركه فحسب بل شهداء امه محمد صلى الله عليه واله وسلم كثير فمن مات بالغرق فهو شهيد او مات في الحريق او تحت الهدم او اكله السبع فهو شهيد ومن مات بداء البطن او بذات الجنب او بالسل فهو شهيد والتي تموت في نفاسها شهيدا ومن قتل وهو يدافع عن نفسه او عرضه او ماله او سال الله اجر الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه وكل ذلك صح عنه صلى الله عليه واله وسلم وهي كرامه عظيمه لهذه الامه امه الاسلام ليست هذه الخصائص والفضائل للامه في الدنيا فقط بل كذلك لهم خصائص في الاخره فهي اول الامم التي يبدا بها في الحساب امام الله سبحانه وتعالى وحوض نبينا صلى الله عليه واله وسلم اعظم احواض الانبياء واكثرها ورودا وتتميز هذه الامه يوم القيامه بانهم غر محجلون من اثار الوضوء سيماهم في وجوه من اثر السجود وهذه الامه المباركه اول الامم مرورا على الصراط واسبق الناس دخولا الى الجنه هم فقراء المهاجرين يسبقون الاغنياء بخمسمائه سنه ونبينا صلى الله عليه واله وسلم هو الذي يشفع الشفاعه الكبرى للناس في الموقف الاكبر بعد ان يعتذر عنها الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه ونبينا صلى الله عليه واله وسلم هو الذي يستفتح باب الجنه ولا تفتح الجنه الا له عليه الصلاه والسلام ويدخل الجنة من هذه الأمة سبعون ألفاً بلا حساب ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً وفي رواية صحيحة مع كل واحد سبعون ألفاً وأهل الجنة مئة وعشرون صف ثمانون صف من هذه الأمة المباركة وأربعون من سائر الأمم وسيدا كهول أهل الجنة. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وسيدة نساء الجنة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله على أبيها وسلم، وسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، وكلهم من هذه الأمة المباركة، والمسلم. والمسلم من هذه الامه يغفر الله له ذنوبه بالتوبه والاستغفار بلا واسطه ولا قرابين للبشر واذا مات المسلم على شهاده التوحيد دخل الجنه واذا لقي الله بقراب الارض خطايا وهو لا يشرك به شيئا لقيه سبحانه بقرابها مغفره ايها المسلمون ان خصائص هذه الامه وكراماتها اكثر من ان تحصى والحديث عنها حديث نافع ومفيد لكي نشكر الله سبحانه وتعالى شكرا عظيما ونثني عليه الثناء الكبير ان اكرمنا فجعلنا من هذه الامه المباركه امه محمد صلى الله عليه واله وسلم فهي والله من اجل نعم ربنا علينا التي تستوجب الشكر الدائم له سبحانه والتفاؤل والاستبشار وهي نعمه وهي نعمة لها تبعات ومسؤوليات عظيمه كما قال سبحانه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فخيريه هذه الامه حق ثابت والمسؤوليه ملقات على ابناء هذه الامه ليروا الله من انفسهم خيرا ويظهر بالمستوى اللائق بهذه الخيريه وهذا التكريم الرباني فيقوموا بالدين وينشروه في العالمين بالوسطيه والاعتدال والسماحه ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولا يكونوا كالذين اصطفاهم الله ثم اعرضوا وجحدوا نعمه الله عليهم وسعوا في الارض فسادا فغضب الله عليهم وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت ولا يجوز ان يتخذ البعض مما ذكر من الفضائل متكئا لمزيد من الخمول والضعف والتخاذل فان للنصر اسباب وللتمكين اسباب كما ان لنزول العذاب والعقاب اسباب وتلك سنه الله الجاريه التي لا تتبدل ولا تتغير الم ترى ان الله قال لمريم وهز اليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء ان تجنيه من غير عله جنته ولكن كل شيء له سبب ثم صل وسلم على سيد البشريه وهاديها وسراجها المنير فان الله عز وجل قد امرنا بالصلاه والسلام عليه حيث قال في محكم تنزيله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وثبت عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا فاللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى اله وازواجه وذرياته وصحابته الكرام وخص منهم ابا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعليا ابا الحسنين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر عبادك اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوالهم في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن يا رب العالمين اللهم وفق ولاه امور المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح العباد والبلاد واجعلهم مفاتيح الخير مغاليقا للشر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخوان المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم انصر اخواننا المجاهدين المرابطين على الحدود اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ان نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بخلقك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم ان نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله